اراك التي تنصب هاهنا وهناك فمن اعظمها حبائل النساء ومنها ما يدخل في عالم السياسه والحكم يقول المتنبي يمدح سيف الدوله الحمداني فيا عجبا من دائل انت سيفه اما يتوقى شفرتي ما تقلد ومن يجعل الضرغام بازا لصيده تصيده الدرغام فيما تصيد بمعنى ان العاقل لا يجعل من دونه في اعماله اقوى منه لانه قد ينقلب قد ينقلب عليه فان قوته قد تدفعه لان يزيلك انت بالكليه وهذا قد يطلق في باب احوال الرؤساء والملوك والسادة لكن الانسان في هذه الامور يكون على بينه من امره نحن نعلم ان غالب خطابنا لا يصل الى اولئك القوم لكن حتى في امور التجاره في امور الاداره الانسان يكون لبيبا ذكيا ومن حق الانسان ان يحافظ على نفسه والا يكون متاعا هينا لكل احد يتخذه طريقا وسبيلا الى مقصوده ساتي بمثال قد تعجب منه لكن النظر للسنة ينبغي أن تكون نظرة متأم متمعنة بعد معركة بدر لم يكن الخمر قد حرمت بعد وكان قد توافق النبي صلى الله عليه وسلم مع علي بن أبي طالب على أن يزوجه ابنته فاطمة رضوان الله تعالى عليها البضعة النبوية والجهة المصطفويه وأفضل نساء العالمين فعلي رضي الله عنه يريد ان يجهز لنفسه فاتخذ شارفا شارفا ناقه كوماء كبيره عظيمه اراد ان يذهب بها الى مكان ما ياتي بنوع من الاذخر وغيره حتى يبيعه واتفق مع رجلين من الانصار ان يذهب معه ثم جعل علي هذه الشارف في ناحيه من الدار يعني خارج الدار قدر لحمزه بن عبد المطلب سيد الشهداء وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلكم اليوم يسكر يشرب الخمر قبل أن تحرم مثل مثل سعر الصحابة فثمل وسكر ولم يدري ماذا يصنع فقالت له الجواري ألا يحمز للشرف النوائي, ألا يحمز للشرف النوائي فأخذ السكين وذهب إلى الناقة الكوماء التي كان علي يعدها لنفسه فنحرها وجزها وأخرج كبدها ليشوى كل هذا وهو ثمل لكن حمزة كان قويا جبارا رأى أسامة بن زيد فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فدخل رأى أسامة فأخبر عليا فجاء علي فذهل فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره فلما أخبره قام عليه الصلاه والسلام يجر رداءه فدخل البيت فوجد حمزة ثملة فخطبه كلمه يعاتبه يرى أين عقله فقال حمزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهل أنت وعد عليا وغيره إلا عبيد لأبي أنت تعلم أنه من أعظم من ذاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمسا لكن الخمر ما سميت خمرا إلا لأنها تخمر العقل ما معنى خمار للمرأة الشيء الذي تواري به وجهها تواري به رأسها شعرها فالخمر تواري العقل لا تجعله يدرك شيئا فهذا الذي ما خرج من مكة إلا نصره لله ورسوله وما قدم ذلك البلاء العظيم يوم بدر إلا نصرة لله ورسوله وقد صدقه الله فمات شهيدا في احد لكنه وقت ذا كان ثملا فقال وهل أنت وفلان وفلان إلا عبيد لابي فلما قالها تبين لرسول الله عليه السلام أن حمزة ثمل وأن حمزة محال أن يقول هذا ماذا صنع رسول الله هذا موضع الشاهد رجع القهقره ماذا رجع القهراء ما معنى رجع القهقر أي رجع إلى ورائه خطوة خطوة ويبصر حمزة أمامه ويرجع إلى الوراء لماذا رجع إلى الوراء حتى لو قدر أن حمزة يصنع شيئا يتنبه له فيذود عن نفسه ويمنعه لكن لو أعطاه ظهره لربما وقع من حمزة شيء آخر الشاهد من, الشاهد من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع الأمر بواقعية محظة وأن الذي أمامه وإن كان صحابيا جليلا وعمه وأخوه من الرضاعة وعمه وأخاه من الرضاعة إلا أنه وقتها, وقتها كان ثملا فلا ينبغي أن يسلم نفسه له ويغريه بأن يعطيه ظهره وكانه يريد منه أن يرغبه في طعنه وإنما رجع صلى الله عليه وسلم إلى الوراء القهقرة حتى خرج فأنا أريد أن أقول هنا مسألة كيف يفقه المرء أن يتعامل مع الأحداث